الحمد لله رب العالمين نحمدك ربنا ونستعين بك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك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 أرسله ربه رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه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 واجتنبوا نهيه واستعينوا بالله على طاعته واستعينوا بطاعة الله على تحقيق مرضاته جل في علاه أيها الناس تقدم الكلام من قبل حول بياني حق الله جل وعلا على العباد وهو توحيده وإخلاص الدين له ثم بينا مكانة التوحيد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتبعنا ذلك ببيان أن أحكام الشريعة وأركان الدين إنما شرعت من أجل تحقيق التوحيد الخالص لله رب العالمين ثم بعد ذلك بينا معنى العبادة التي ينبغي أن يعرفها المسلمون حتى يحقق العبودية التي أرادها الله جل وعلا منهم وذكرنا تعريفات أهل العلم في معنى العبادة وأن من أجمع هذه التعريفات ما قاله شيخ الإسلام عليه رحمة الله إذ قال بأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وبينا معنا هذا الكلام وفصلناه تفصيلا واضحا بينا في وقته الذي مضى ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الكلام حول أنواع العبادة وأن العبادات منها ما هو عبادة قولية وعبادة عملية وعبادة قلبية وذكرنا أمثلة لكل نوع من هذه الأنواع ثم بعد ذلك تكلمنا عن أول نوع من أنواع العبادة ألا وهي دعاء الله جل في علاه وذلكلام حول عبودية الدعاء وقت آخرى سنرجع إليه إن شاء الله رب العالمين بعد عون الله وتوفيقه في بيان ما أردنا أن نبينه من أنواع العبادة في هذا اللقاء المبارك وفي اللقاءات المقبلة أيها الناس ومن العبادات التي ينبغي أن تكون لله رب العالمين وهي عبادة جليلة وطاعة عظيمة هذه العبادة هي لب الدين وهي لب العبودية الخالصة لله رب العالمين ولا غنى للإنسان عنها في كل حين ألا وهي الاستعانة بالله جل في علا والاستعانة معناها كما قال أهل العلم هي طلب العون من الله جل وعلا وطلب العون من المخلوق فيما يقدر عليه فإن كان الأمر لا يقدر عليه إلا الله فلا ينبغي أن يستعان بغير الله جل وعلا عليه فالاستعانة هي الاعتماد على الخالق جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله جل وعلا في تحقيق ذلك إذن الاستعانة اعتماد على الله وثقة بالله إياك نعبد وإياك نستعين والعبد منا أيها الناس مجبول على أن يقصد شيئا ويريده ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيله كل مخلوق منا فطره الله جل وعلا على أنه يريد شيئا ويريد أن يستعين بشيء ويعتمد عليه ليحقق هذا الشيء والخلق الذين خلقهم الله رب العالمين إذا تأملت أحوالهم لعلمت أن منهم من يعتمد على ربه ويستعين به في تحقيق الشيء الذي يريده ومنهم من يستعين بغير الله ويعتمد عليه لتحقيق ما يريده فمن اعتمد على غير الله واستعان بسواه فحاله كحال من عبد غير الله جل في علاه ومن اعتمد على الله سبحانه جل وعلا واستعان به واثقا به فقد حقق العبودية الخالصة لله رب العالمين وصلاح الإنسان وسعادته ونجاته وفلاحه إنما تكمن في عبادته لربه واستعانته بخالقه ومضرة العباد والبلاد إنما تكون في عبادة غير الله والاعتماد على غير الله والاستعانة بغير الله جل في علاه فتوحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له في عبادته والاستعانة به هو سبيل كل خير وفلاح ويسر وسعادة فهو قلب الإيمان وهو أول الإسلام وهو دين الإسلام الذي جاء به الرسل جميعا فلا ينبغي أن يصرف العبد شيئا لغير الله جل وعلا في العبادة والاستعانة فالرب رب والعبد عبد فالعبد عبد ضعيف فقير محتاج والرب رب قوي خالق غني والعباد يحتاجون إليه قال ابن رجب عليه رحمة الله وأما الاستعانة بالله جل وعلا دون غيره من الخلق فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله جل في علاه فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذ له فهو المخذول وهذا تحقيق معنى قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإن معنى هذه الكلمة العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها كنز من كنوز الجنة كما في الحديث الصحيح لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة فمعنى هذه الكلمة يعني لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله جل في علاه وهذه الكلمة العظيمة وهي كنز من كنوز الجنة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 فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه الله وفي الحديث الصحيح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فالعبد محتاج إلى ربه جل وعلا ليستعين به على فعل الأوامر والطاعات وهو محتاج إلى الله جل وعلا ليستعين به على ترك المعاصي والمحرمات وهو محتاج إلى ربه جل وعلا ليستعين به من أجل الصبر على المصائب والبلاء الذي ينزل به فأنت محتاج لربك في كل شيء محتاج إليه ليعينك على الطاعة محتاج إليه ليعينك من أجل البعد عن المعصية محتاج إليه من أجل أن يعينك على الصبر على البلاء والمصيبة فمن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا ولذا كتب الحسن البصري رحمه الله تعالى إلى الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال له لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه ومن كلام بعض السلف يا ربي عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك إذن الاستعانة بالله رب العالمين هي الملجأ الذي يلجأ الإنسان إليه حتى يعيش منشرح الصدر صفي البالي هادئ النفس سليم القلب سائرا على طريق الطاعة مجانبا لطريق المعصية صابرا على البلاء الذي يصيبه في هذه الحياة وقال أهل العلم بأن الاستعانة بالله جل وعلا هي كالتوكل عليه فالاستعانة والتوكل شيء واحد لأن المتوكل على الله يفوض أمره إلى الله ويسلم حاله وشأنه لله جل في علاه والمستعين بالله إنما يطلب العون من ربه على قضاء حوائده فصار التوكل والاستعانة شيء واحد والاستعانة تجمع الثقة بالله جل وعلا لأن العبد قد يثق بأحد من الناس ولكن لا يعتمد عليه قد تثق بأحد أصحابك بأحد أحبابك ولكنك لا يمكن أن تعتمد عليه وقد تعتمد على بعض من الناس ولكنك لا يمكن أن تثق فيه تعتمد عليه وتستعين به لأنه صاحب قوة وبطش ومنزلة وتعلم بأن لك عنده حاجة ولك عنده مصلحة فأنت تستعين به لأجل مصلحتك ولكنك لا تأمنه ولا تثق فيه أما المستعين بالله فهو يكل أمره إلى الله ويثق بالله جل في علاه فتجمع الاستعانة الثقة بالله جل وعلا والاعتماد عليه سبحانه جل في علاه والله رب العالمين قرن بين التوكل والاستعانة من جانب وبين العبادة من جانب في مواضع كثيرة من كتابه من ذلك في أول سورة في كتاب الله رب العالمين في السورة التي يقرأها الإنسان في كل ركعة من ركعاته إياك نعبد وإياك نستعين وقال رب العالمين ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وفي آيات أخرى من كتاب الله جل وعلا فيه بيان الربط بين العبادة وبين الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه فلماذا؟ قارن رب العالمين بين العبادة وبين الاستعانة أجيبك على ذلك العلامة ابن القيم عليه رحمة الله فيقول وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين وعليهما مدار العبودية والتوحيد حتى قيل أنزل الله مئة كتاب وأربعة كتب مئة وأربعة كتب أنزلها الله رب العالمين جميع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن وجميع معاني هذه الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن في القرآن الكريم وجميع معاني القرآن الكريم في المفصل وجميع معاني المفصل في الفاتحة وجميع معاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين العبد نصين نصفها لله ونصفها للعبد إياك نعبد هذه لله إياك نستعين هذه للعبد فالعبد يستعين بربه ويعبد خالقه جل وعلا والناس إما أن يكون أهل عبادة واستعانة وهؤلاء هم خير البرية وإما أن يكونوا أهل إعراض عن العبادة والاستعانة وهؤلاء هم شر البرية ولو استعانوا إنما يستعينون من أجل مصالحهم من أجل متاع من متاع الدنيا من أجل حظ من حظوظهم الفانية قد يستعين بالله لكن يستعين بالله من أجل تحقيق مطلب من مطالب الحياة قد يستعين بالله لكن يستعين بالله من أجل تحصيل حظ من حظوظ الدنيا. لكن هل يستعين بالله من أجل أن يعبد الله؟ هل يستعين بالله من أجل أن يطيع الله؟ هل يستعين بالله من أجل أن يجنبه الله جل وعلا المعاصي والذنوب حتى يخرج من هذه الحياة الدنيا نقياً من الذنوب؟ ولو توكل العبد منا على الله حق توكله واستعان بالله جل وعلا حق استعانته في أن يزيل جبلا عن مكانه أمره الله أن يزيله لأزاله لو أن العبد أمره رب العالمين أن يزيل جبلا من مكانه فتوكل على ربه واستعان بخالقه وفوض أمره إلى ربه جل وعلا أن يعينه على إزالة هذا الجبل لأزاله بعون الله لأنه استعان بخير معين استعان بالقوي العزيز استعان بالعلي القدير الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قال اللهم أنت عضدي وأنت نصيري بك أصول وبك أجول وبك أقاتل وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه ويقول رب أعني ولا تعن علي وكان موسى عليه وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته كان يدعو ويقول اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة والإنابة هي العبادة فإن الدين استعانة وعبادة فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة وهذا في قول الله إياك نعبد وإياك نستعين فإذا كانت هذه هي حقيقة الاستعانة فكيف يستعين المخلوق بغير الله؟ كيف يستعين المحتاج بمحتاج- مثله؟ كيف يستعين الضعيف بضعيف مثله؟ كيف يستعين الفقير بفقير مثله؟ إنما الواجب أن يستعين الضعيف بالقوي، أن يستعين الفقير بالغني، أن يستعين العاجز بالعزيز جل في علاه. ولو تأملت أحوال الناس. لعلمت أنهم بعيدون كل البعد عن تحقيق هذا المعنى في حياتهم. الله رب العالمين أمر في كتابه بالاستعانة بالصبر والصلاة. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال رب العالمين واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ومعنى ذلك أن العبد مأمور بأن يستعين بالصلاة على طاعة الله وترك معاصي وترك طلب هذه الحياة الدنيا فالصلاة فيها تلاوة لكتاب الله جل وعلا والآيات التي في كتاب الله رب العالمين تدعو إلى أن ترفض الدنيا وأن تهجر نعيمها وأن تبتعد عن زينتها وغرورها الآيات التي في كتاب رب العالمين الذي تتلو في صلاتك تدعوك إلى تذكر الآخرة وما أعده الله رب العالمين فيها من النعيم المقيم لأهلها ففيها لاعتبار وفيها التذكر وفيها الاتعاذ وبذلك يستعين العبد على طاعة الله جل وعلا بعد ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة كان إذا اشتد عليه شيء ونزلت به الشدة فزع إلى الصلاة فيخشع لربه ويسجد لمولاه ويتلو في الصلاة آيات الله ويكون ذلك دافعا إلى أن يكون أكثر قربا إلى الله جل وعلا وأكثر التصاقا بالله سبحانه وأكثر تفويضا إلى ربه وأكثر توكلا عليه وأكثر استعانة به فيخفف الله عنه ويفرج رب العالمين ما نزل به من الشدة عن علينة ابن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه وهو في سفر جاءه الخبر بموت أخ له فاسترجع فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم تنحى عن الطريق ليصلي فلم يصلي في وسط الطريق والقوم يقطعون الطريق ويقولون حرية ويقولون ديمقراطية ويطالبون بحقوقهم التي يظنونها أنها شرعية تأمل من تربى على طريق السلب ثم تنحى عن الطريق وأخذ جانبا. فصلى ركعتين أطال فيهما الجنوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قال أبو العالية استعينوا بالصبر والصلاة على مرضات الله واعلموا أنها من طاعة الله الله رب العالمين أراد منك أن تستعين على طلب الآخرة وطلب ما عند الله جل وعلا من الأجر العظيم بالصبر على أداء الفريضة والصلاة الخاشعة لله رب العالمين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وقال له يا معاذ إني أحبك يا معاذ فقلت وأنا أحبك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فلا تدع أن تقول في كل صلاة ربي أعني ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تأملت أنفع الدعاء تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين ولذلك روية أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل عرش الرحمن جل وعلا بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله فالعبد عندما يقول إياك نعبد فهذا يعني أنه يتبرأ من الشرك بالله وعندما يقول إياك نستعين فهذا يعني أنه يتبرأ من الحول والقوة والطول من غير الله ويجعل معتمده وحوله وطوله وقوته وتوكله على الله رب العالمين يفوض أمره لله الواحد القهار فكن مستعينا بربك مفوضا أمورك إليه سائلا إياه طالبا منه منبطحا بين يديه خاشعا إليه راجيا أن يعينك وأن يشددك وأن يختم لك بالحسنى وأن يثبتك على طريق الطاعة وأن يجنبك سبيل المعصية وأن يعينك على أن تهجر الفتن وأهلها وأن يعينك على أن تزكي سريرتك وتصفي قلبك وتهذب دخيلتك وتحسن أخلاقك وأن تكون عبدا مطيعا لله رب العالمين فإن كنت كذلك فنعم العبد أنت وأنت عندئذ من خير البرية الذين رضي رب العالمين عنهم ورضي أن تكون جنة الفردوس لهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يعتمدون عليه ويتوكلون عليه يفوضون جميع أمورهم إليه ويستعينون به إنه خير معين وهو أعظم مسؤول وأكرم مأمول أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا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 أيها العبد المؤمن المستعين بربك المعتمد عليه والمتوكل عليه والمفوض جميع أمورك إليه اعلن بأنك عندما تكون مستعينا بالله فقد حققت العبودية الخالصة والتوحيد للحق جل في علاه عندما تكون مستعينا بالله جل وعلا تكون قويا في مواجهة الأخطار والفتن والمصائب والملمات والأزمات التي تنزل بك خاصة أو تنزل بالبلاد والعباد عامة عندما تكون مستعينا بربك جل وعلا تشعر بالقوة لأنك مع الله ومن كان الله جل وعلا معه فالله جل وعلا هو القوي وهو العزيز فأنت عندما تكون مستعينا بالله فقد استعنت بالخوي فأنت قوي قد استعنت بالعزيز فأنت عزيز ومن كان الله رب العالمين معه فإن الناس لا يملكون له شيئا مهما أشعوا وشنعوا وكذبوا وافتروا وراجوا وهاجوا في البلاد وماجوا فإن سهامهم إلى نحورهم وإن كنت وحدك وأنت مستعين بربك متوكل عليه مفوض أمرك إليه لن يضرك شيء ومن كان الله معه معه كل شيء ومن لم يكن الله معه فليس معه شيء ولو كان الناس جميعا معه من كان مستعينا بالله رب العالمين فلا يمكن أن يشعر بالعجز أبدا أمام أي شيء يقابله من تحديات هذه الحياة. من كان مستعينا بالله رب العالمين فقد صلح قلبه وصفيت روحه وذللت الصعاب والمحن أمامه فلا يمكن أن ينكسر أبدا المستعين بالله رب العالمين صلته بالله قوية يجيبه الله إذا سأله ويعطيه إذا طلبه يفرج عنه إذا حل به الكرب ويغفر له إذا وقع في الذنب والنبي صلى الله عليه وسلم وجه ابن عمه أبا العباس عبد الله بن عباس إلى أن يكون مستعينا بالله في وصية طويلة عظيمة جليلة قال له فيها في بعضها وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فسر الكتب الإلهية كلها يرجع إلى هذه الكلمة وتدور حول هذه القاعدة العظيمة فالعبد عاجز بنفسه قوي بربه ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا بالله جل علاه والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقف في مثل هذا الموقف في كل جمعة أمام أصحابه ليعظهم وليعلمهم وليرشدهم وليبين لهم كان يستفتح خطبته بالاستعانة بالله رب العالمين الحمد لله نستعينه ونستهديه وفي دعاء القنوت الذي كان يقنط به عمر رضي الله تعالى عنه اللهم إنا نستعينك ونستهديك وفي الأثر أن موسى عليه السلام لما ضرب البحر فانفلق قال اللهم لك الحمد وإليك المشتكاء وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بك فالإنسان يحتاج إلى أن يستعين بربه في فعل الطاعات حتى يصبر عليها ويكون عليها مواظبا يحتاج إلى الاستعانة بربه في تجنب المحرمات حتى يكون دوما بعيدا عنها نائيا عن الوقوع فيها يحتاج العبد إلى أن يكون مستعينا بربه دوما عند حلول المصائب والكروب حتى يكون صابرا راضيا بخضاء الله رب العالمين كما قال يعقوب عليه وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته قال لبنيه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وكما قالت أم المؤمنين عائشة لما أشاع أهل الإفك والكذب والافتراء عليها ما أشاعوه من الكذب والبغي والبهتان قالت لا أقول إلا كما قال يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وكما قال الكليم موسى بن عمران لقوم استعينوا بالله واصبروا وكما قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ولما بشر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن أفان بالجنة على بلوى تصيبه قال عثمان الله المستعان فلما دخلوا على عثمان رضي الله عنه وضربوه الثوار ضربوه يريدون حقا دينهم الفشل من يوم أن خرجوا من يوم عثمان الثوار أتباع ابن سبعين اليهودي هذا شيخهم هذا إمامهم من أول يوم دخلوا على عثمان لماذا دخلوا عليه كانوا يريدون الحرية إيوى والله كانوا يريدون الحرية من عثمان ويريدون العدل من عثمان هو هو هو الشعار من يوم أن ظهر شيطانهم إلى شياطين اليوم قبح الله تلك الوجوه وأزالها من على وجه الأرض وأراح الله البلاد والعباد منهم دخلوا على عثمان وضربوه وجعل يقول والدماء تسيل علي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني استعينك عليهم وأستعينك على جميع أموري وأسألك الصبرا على ما ابتليتني هذا مثلهم وهذا منهجهم وهذه عبوديتهم وهذه هي استعانتهم بالله رب العالمين بكل كل أمر من أمورك استعن بالله في قضاء ديونك استعن بمولاك جل في علاه كما قال الزبير في وصيته لابنه عبد الله بن الزبير قال يا عبد الله إن عجزت عن القضاء أي إن عجزت عن قضاء ديني فاستعن بمولاي فقال له يا أبتي من مولاك؟ قال الله قال عبد الله بن الزبير فما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اخضي عنه دينه فيقضيه وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أول خطبة خطبها على المنبر بعد أن تولى أمر المؤمنين قال ألا إن العرب جمل آنف وإن سياسة هؤلاء فيهم مشقة وفيهم صعوبة فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألا إن العرب جمل آنف قد أخلت بخطامه وإني حامله على المحجة ومستعين بالله عليه فالواجب على المسلم أن يكون مستعينا بالله مقبلا على ربه وخالقه ومولاه لا يتعلق قلبه بمخلوق كان لا بنبي ولا بولي ولا بملك ولا بوزير ولا بامير ولا بعالم ولا بصالح ولا بغير ذلك وإنما ينزل جميع أموره بالله ويستعين بخالقه ومولاه إياك نعبد وإياك نستعين هذا هو طريق العبودية لله رب العالمين أسأل الله رب العالمين لأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المستقيمين على التوحيد الخالص وأن يجعلنا وإياكم من المستعينين به وأن لا يكلنا لأحد سواه ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك رب العالمين فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين صل على محمد في الآخرين صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الملة والدين انصر عبادك المجاهدين وكل إخواننا المستطعفين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين لحياء منهم والميتين اللهم اجعل معتمدنا عليك وملتجعنا إليك واستعانتنا بك وتوكلنا عليك اللهم إن فوضنا أمورنا إليك وسلمنا نفوسنا إليك وألجعنا ظهورنا إليك ولا ملجى ولا منجا ولا ملتجع منك إلا إليك آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم أصلح البلاد والعباد اللهم أصلح البلاد والعباد اللهم أصلح البلاد والعباد اللهم أفق جميع أولات أمور المسلمين للحكم بكتابك وتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وفق لا تأمرنا لما في صلاة البلاد والعباد اللهم اجعلهم قائمين بالحق والدين والعدل والقسط يا فالجلال والإكرام اللهم وفقهم جميعا لما تحبه وترضاه يا حي يا قيون يا ذا الجلال والإكرام اللهم أمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكبر الله أكبر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 Allahu akbar. Bismillahi l-Rahman l-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al rahim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 والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله, الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيتر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلىينا إياهم ثم إن علينا حسابهم الله.